ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا فقيرا بما عنده من القرآن فمن يسن هذه السنة الحسنة اليوم فينا الآن أين من يزوج الصالح أين من يبحث لابنته عن ذلك الشاب التقي النقي فيعطيها ويسلمها إليه تقول السير في مجلس سعيد بن المسيب يحضره عشرات بالمئات من الشباب الصالحين انقطع شاب من الشباب عن الحضور يوما فلما حضر بعد أيام سأله سعيد أين كنت يا أبا وداعه أين كنت يا أبا وداعه قال ماتت زوجي وانشغلت بدفنها وعزائها فقال سعيد رحمه الله هل أخبرتنا حتى نعزيك ونوافيك ثم قال له هل نويت بأمر بعدها هل أزمت على زواج بعدها قلت ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا ثلاثة دراهم قال سعيد سبحان الله ثلاثة دراهم لا تعف مسلما الله أكبر ثلاثة دراهم لا تعف مسلما قلت ومن يزوجني قال قال أنا قلت ابنة سعيد بن المسيب الذي يخطبها الأمراء والوزراء ويردهم عنها تدري لماذا لأنه يريد لها صاحب الدين والخلق ما نظر إلى الجاه ولا للحسب والنسب يريد أن يعطي تلك الأمانة التي استرعاها الله إياها يسلمها في يد أمينة قال أنا ازوجك قلت ابنة سعيد بن المسيب التي يخطبها الأمراء والوزراء فيردهم قال أنا ازوجك فدعا من كان في ناحية المسجد ثم قال الحمد لله وأثنى على الله ثم قال زوجنا فلانا من فلانة على درهمين زوجنا فلانا على فلانة بدرهمين ثم العقد طرت من الفرح ابنة سعيد ذهبت إلى داري وأنا أطير من شدة الفرح دخلت وكان الوقت ساعة مغيب الشمس كنت صائما أخرجت خلا وخبزا أريد الإفطار فإذا بطارق يطرق الباب فإذا بطارق يطرق الباب قلت من قال سعيد فجاء على بالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب فما رؤية منذ أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد الله أكبر منذ أربعين سنة ما رؤية إلا بين بيته والمسجد ما فاتت وتكبيرة الإحرام أربعين سنة, سنة, سنة يقول فجاء على بالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب فتحت الباب فإذا بسعيد بن المسيب قلت لقد رجع في كلامه لقد رجع في كلامه قلت لماذا أتيت أكان كان حري بك أن تستدعيني وأنا آتيك قال مثلك يؤتى إلي أنت إنسان زوجناك وأعطيناك خفت أن تبيت عاذبا هذه الليلة فيحاسبني الله على عزوبيتك فإذا بسواد من خلفه دفعها داخل الباب سقطت من حيائها سقطت من حيائها ثم قال بارك الله لك وبارك عليك هذه زوجك أسأل الله أن يوفق ويصلح بينكما ثم ذهب في طريقه يقول فنظرت إليها فإذا هي من أجمل النساء والله ما رأت عيني أجمل منها فصعدت إلى سطح المنزل ناديت جيراني قلت لهم سعيد بن المسيب زوجني من ابنته زوجني من ابنته وقد أتى بها هذه الليلة أنزلوا عندها أذهب لأخبر أمي بالخبر فذهبت أخبر أمي فقالت لي وجهي من وجهك حرام وجهي من وجهك حرام والله لا تقربنها إلا بعد ثلاثة أيام حتى أزينها كما تزين العروس بعد ثلاثة أيام أدخلت عليها والله ما رأت عيني أجمل منها إن تكلمت أحسن الكلام وإن سكتت على أجمل مقام مكدت معها شهرا كاملا لم أرى منها إلا صيام وقيام بعد شهر تردت الذهاب إلى مجلس سعيد قالت إلى أين تذهب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 قلت على أحسن حال قال ان رايت ما لا يعجبك فالعطا ثم اعطاني عشرين ألف دينار وقال استعن انت واياها على قضاء حوائجكم اين لنا بمثل سعيد اليوم اين لنا بمثل هؤلاء الدنا في كل مكان والشاشات والقنوات عاتت فساد في الاخلاق والاعراض اعراضنا تنتهك شبابنا لا يجدون ما يسد حاجتهم وفتياتنا في الاسواق كاسيات الهيات ونحن نقول عشرات الالاف من الريالات اتقوا الله عباد الله يسر امور الزواج يسر امور الزواج احفظوا المجتمع من الفواحش والمنكرات ولن يكون هذا الا اذا سرنا على المنهج الرباني والمنهج النبوي الصحيح ما زوج بناته ولا تزوج امهات المؤمنين باكثر من خمسمائة درهم فلماذا مثل هذا عباد الله اللهم يسر للشباب الشباب واحفظ الفتيات واحفظ الفتيات واحفظ فروجهن يا